ولا توأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا حدثا الا عابري سبيل حتى تقتسوا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أمتوا نصيبا من الكتاب يشترون الطلالة ويريدون, ويريدون أن تضلوا اللهم أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصراً من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سلاماً يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْتَغْفَرْنَا لِرَبِّنَا وَارَعْنَا لَن يَمُنّ بِإِثْمٍ لَن يَمُنّ بِإِثْمٍ وَضَعْنَا فِي الْفِتْنِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمن بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجههم فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَلِيفْتَ رَأَيْتَ مَنْ عَمِلَ مَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزْكُونَ أَفْوَصَهُ فإلا هم يذكي من يشاء ولا يخلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إذما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتابين أَمْ لَهُمْ نَصِيرٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُبْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُنُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِّنْ فَضْلٍ فَقَدْ آتَيْنَا فَأَوْجَجْنَا <تفى> بَيْنَهُم مَسْغَرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جندا تجري من تحتها تجري